إليه يرد علم الشاة وما تخرجه وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنث ولا تضع ولن تسمع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائكم قالوا أذن ما كما مننا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيعوث قنوط فلئن أبقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لنا ننب بأن الذين كفروا بما عملوا ولنزيقنهم من عذاب عظيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضنا أبدًا به. وإذا مسه الشر فذود عارٍ عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفروا به من أضل من شفاقهم بعيد سنريح آياتنا في آفاق وفي أنفسهم حتى حتى تبين لهم أنه الحق أو لم ربك أنه على كل شيء شهيد ألا Oh